وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعنب وزرعوا نخيل صنوان صنوان وغير صنوان يسقى بماء وحيد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 الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وان ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وان ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وان ربك لشديد العقاب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 ما رد له وما له من دونه موال من هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده كانت من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال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 قل اف اتخذتم من دونه اولياء الا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور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 يهدين ربهم واقاموا الصلاه واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعالانيا ويدرؤون بالحسنه السيئه اولئك لهم عقبه الدار جنات عدن يدخلونها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 صلٰهٌ عليكم بما صبرتم فنِعَمَ عُقَبَ الدَّارِ والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أي يوصل ويفسدون في الأرض أولئك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 أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَوَرِعَةٌ أَوْ تَحُدُلُ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزأ برسول من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم ثم أخذتهم فكيف كان عقابه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 والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار وكل هذا دائم وظلها تلك عقبا الذين اتقوا تلك عقبا الذين اتقوا وعقبا الكافرين النار والذين آتينهم الكتاب يفرحون بما أُنزل إليك ومن الأحزاب ما ينكِر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعوا وإليه مأب وكذلك أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا